بسم الله الرحمن الرحيم حمين عين سنقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 وكذلك اوحينا اليك قرانا رمزيا لتنذر امى القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنه وفريق في السعيف ولو شاء الله لجعلهم ام رحمة واحدة ولكن يدخل مَن يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتقذوا من دونه أولياء فالله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 لبس قر رزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما رصع به نوح والذي أوحينا إليه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 سما لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادعوا استقب كما أمرت ولا تتبع أهواءهم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 وإليه المصير والذين يحجبون في الله من بعد مستجيبة له حجتهم ذاحرة عذ ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد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 ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يوزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حوض الآخرة نزد له في حوضه، ومن كان يريد حوض الدنيا نته منها، وما له في الآخرة من نصيب، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الد.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 زوبت عن عباده ويغفر عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد.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 ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيضلل على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 وَتَرَضَّعَ لِمِنَ الَّمَّ عَوَّلَ ذَٰلِهِ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يَعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاسِعِينَ مِنَ الْضُلْ يَعْظُرُونَ مِنْ طَوْفٍ خَفِيٍّ